أَسْيَنَى بِقُرْبَانٍ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِهِ الْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن 117. كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 118. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى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 لا تبلاون في أموالكم وأموالكم ولا تسمعون من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور